يا ايها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجه وكثرهما رداء كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا تقوله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهادي ابي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور وحدثتهم وكل محداثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار أما بعد وإخطة الكرام. لا يمكن للدنيا أن تستقيم بغير مسلم بحال من الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تقوم الساعة وفي الأرض أحل الله الله أبدا ما في إذا خلت الدنيا من مسلم، فقل على الدنيا السلام ونحن ننتظر بإذن الله البشارة الأعظم عندما أن كل حجر وشجر يقول يا مسلم يا عبد الله الذي وعد حق في التوحيد بحق تعال خلف يهودي فاختله بإذن الله كل حجر وشجر سيقول ذلك حتى الحجر والشجر سيشفي غليل المسلمين يعني هي المسألة لكن كما قلت لنا ضوابط لابد أن نتمثل بها من عرض عليها النوارس لابد من الآوبة والتوبة والرجوع الصحيح لربنا الكريم جل في علاوة وتحقيق التوحيد حق الذين مكنناهم في الأرض أقرام الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا معروفا وأن لا بد من توحيد الحق لله الله جل في علاه. ما زلنا مع سورة البقرة هذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خرار سوره البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل البطلة يعني السحره وبيدنا بأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وأيضا كان وقد الصورة بيعنا مرارة نعم تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ثانين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين بالغيب ويقيمون الصلاة ومما وزقناهم ينفقون والذين So I الله والذين آمن ثم تحدثت بعد ذلك عن أهل على اسمان والكفران عن الكافرين الخلص ثم عن المذبذبين بين هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وترى ان الآن أطنبط وأطالت في الكلام على هؤلاء المنافقين لأنهم شد خطرا وأعظم في الأرض في المناسبة هنا أن القرآن هذا القرآن العظيم نزل اهداف للعالمين لكنه معناه ذات للعالمين لا يهتدي به إلا منكم فإن الله في أولاء قال وننزل من القرآن من هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار وايضا قال في الآية الأخرى قال وهو عليهم عمل وهنا يبين الله للمتقين عندما كان هدى للمتقين فهو أيضا مالا لأولاء الكافرين العداء الطاضي كما سنبين الايات التي ذكرت صفات المؤمنين فهي استنهاض الهمم واشاره لكل مؤمن أو لكل عبد مكلف أن ينظر في نفسه هل توفرت فيه هذه الصفات وتحلى بها ام لا فان كان فليحمد الله على ذلك ولا يطلب من الله تعالى التثبيت على الخير والمزيد وان لم يكن فلابد ان يسعى سعيا حديثا حتى يتحلى بهذه الصفات لتكتب له النجاة لأن الله جلالك بين بينا النجاة لأولاء لأنه ختم الأيات وأولئك هم المفلحون قال أولئك على أدى من ربهم وقلنا هذا دلالة وضحة جدا نجالية على أنهم ليسوا على الهدى فقط بل على استمرار الهدى وهذه إشارة أيضا لأن الله جلالا يأتن لهم بكثام الهدى وأولئك هم المفلحون ثم انتقلت الآية إلى أن تصور لنا الصفات الأخرى التي لا بد أن يفر منها كل مؤمن تقي نقي يريد الله جل في علاء ويشتاق إلى لقائه سبحانه جل في علاء فاتى بالصفات والسمات التي يتصف بها الذي أظهر الكفر ظاهرا وباطنا فأولاء الأوائل أظهروا الإمام ظاهرا وبطنا فوافق اللسان القلب وأيضا أتا بالذي الذي يناقض هذه الصفات وهو كما قلنا أيضا فيه إظهار لقول الله للكفار مثانية تكشف عنه منهم جنود الذين أقسموا ربهم مثانية إذا أتا بالكلام الكلام عن المؤمن أتا بالكلام عن الكافر إن تكلم عن السماء تكلم عن الأرض هذه أو حال السعداء يأتي أيضا بحال الأشقياء فأتا بالصفات والسمات التي يتحلى بها عن الموف حتى ينأى من مثل هذه الصفات ومن كشف عن نفسه فولد فيه سبب من هذه الصفات فلا بد أن يفر منها وان يدعو الله لله ولله يبرئهم من مثل هذه الصفات يقول الله لله ولله ان الذين كفروا سواء عليهم اذن لهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون النتيجه واحدة بانك إذا انذرت او لم تنذر لا يؤمنون هذه الآية عظيمة جداً لو وقفنا معها طويلاً لمن تاين لكننا نبين فيها الأصول التي تظهر لنا بجلاء الكلام على معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل الكفر ومعاملة أهل الكفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذه الآية عامة في كل كافر أم هي قصة هذا الذي سنبينه إن شاء الله إن الذين كفروا الذين كفروا الكفر في اللغة معناه الستر معناه التوطيع والستر ولذلك العرب تسمي الليل كافراً على أنه يذكر الأشياء بظلامه العرب يسمي الليل كافرا لأنه يسطر الأشياء بظلامه بظلمته وأيضا الزارع يسمى كافرا كما قال الله للعلاه كمثل غيف أعجب الكفارة نباته فهنا يقصد بها أعجب زراء أعجب الزرع نباته فالزارع سمي العرب يسمونه كافرا لأنه يسطر البلد تحت الكراب فالكفر هو أصله الستر والتنطين طبعا كافر سمي كافرا لأنه يسطر الحق بجحوده يسطر الحق يسطر فضل الله لذلك ولله بجحوده وهذا الكفر انواع الكفر انواع الكفر قسمان طبعا الكفر شرعانه والكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والكفر بالبعثه وبالنشوه والكفر قسمان كفر اكبر وكفر اصغر والكفر الاكبر ايضا انواع كثيره الكفر اكبر منه كفر الإنكار كفر هو وهو كفر إنكار وجود الخالق وهذا كثير في من نعيش بينهم الآن ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى في علاه فهذا الكفر هو الكفر الأعظم هو إنكار وجود الخالق الصانع سبحانه وتعالى في علاه وأيضا الكفران بإلهية الله لله في علاه ثاني كفر الجحود كفر الجحود وهو أن يعرف الله الذي في علاه بطلبه لكنه يجحد بلسانه ولا يقر وهذا ككفر بيز وكفر بيز جحود وإباء كما قال الله جل وعلا ابى واستكبر وكان من الكافرين وأيضا كفر عون. فرعون فرعون قرن قلبه بان الله جل وعلا هو الخالق الرازق الصانع بل هو الذي يستحق الالهيه سبحانه وتعالى جل في علاه قال الله جل وعلا لاد موسى قال لقد علمك من فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأبونك يا فرعون مزمور فإن فرعون مزمور أن فرعون علم بأن الضاجر على هو الطالق الرازق ولذلك قال أمنت بالذي أمنت فيه بنو إسرائيل فقال الضاجر اللي عنه وعن قومه وجحدوا بها أنفسهم ظلماً وعلوه وجهد بها واستنفنت أنفسهم ظلما وعلوه وأيضا من ذلك كفر العناد كفر العناد هذا أروع الأمثلة تضرب به هو طبعا كفر العناد هو أن يعرف القلب وأيضا يحس الإقرار باللسان فيقرر باللسان ويعرف بالقلب القلب ومع ذلك لا يتابع لا ينفاض أروع الأمثلة تضرب في ذلك في عمن في أبي طالب أبو طالب قد أقر بلسانه لأن الدين للسلمة ما في أديانه وأيضا عرف الله الرب الجل في علاه أن هذا هو خير دين ومع ذلك لم ينقد قال أبو طالب ولقد عرف بأن دين محمد من خير أديان البشرية دينا لولا الملامه أو حذار مسبب لو جتني سماحا بذلك مبينا فقد أقر أقرب الوثائق التي أُلَى وعَرِمَنَا نَبْنِي سَلَمَ مُودِيَ الْحَطْمَ مع ذلك لم ينقد كبرا وعنادا قال لا يعلو إستي رقصي وأيضاً من أنواع الكفر كفر النفاق كفر النفاق هذا سأأتي في الآيات التي قد أفرضت الكلام على عن الملاطفين والنفاق الذي ابتطر خلال ما أظهر أقرب لسان لكنه ينكر في قلبه نعوذ بالله من الخذلان ومن ذلك ايضا كفر الإعراض كفر الإعراض قال الله تعالى: كفر معرضون تأتيه بالحج والبيان لا يسمع منك هذا اقيمت عليه الحجة ولا يريد أن يسمع هذا معرض والمعرض كفر عند الله تعالى الذين كفر معرضون وأيضا من ذلك كبر التجريب فمن أصل ممن افترى الله او كذب بآياته ألا تبي جهلا مناس للكافرين والجواب فلا فالحص أن نقول هذا أيضا نوع من أنواع الكفر هو كفر التجريب هذا بالنسبة للكفر الأكبر أما الكفر الأصغر هي معاصي من الكبائر سمّاها الشر كفر فأدبا مع الشر نحن نسميها أيضا كفرا لكن صاحبها لا يخرج من المن صاحبها لا يخرج من الملة ولا يسجد يخرج النار كما سنبين مثال ذلك مثال المسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسوق وقتاله كف، فهذا كف لسمى وشر كف، لكنه كف بدون كف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يغضبوا بعضكم لطابة بعد. قال لا ترجعوا بعد كفار، وما دار سماهم المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابنه الحسن قال إن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فسمهما من المسلمين، وقد أصلح الله بالحسن بين. معاوية وبينه عليه رضي الله عنهم اجمعين وايضا قد طال الله للعلى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تفهم قال وان طائفتان من المؤمنين فعن أنه سلم قال لا ترجعه بعد كفار فيقصد ده هنا هو الكفر الأصغر الذي لا منه من المل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن كفرا من كفر قال عن النساء تصدقنا فإني كنا أكثر أهل النار قالت امرأة من, من اعقل النساء وعلامها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكفر فقلنا يكفرنا بالله قال لا يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان إذا أحسن إليهن الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك؟ خيراً قف، الغرض المقصود سماه كفرا وهذا أيضا كفران النعمة ليس بكفر يخرج من النيل. فإن الكفر الأصغر هو كفر قد سماه الشر، كفر، وعند الجمهور أيضاً ترك الصلاة من الكفر الأصغر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبد الذي بنى بنام من الصلاة فمن تركها فقد كفر. قالوا هذا كفر دون كفر هو الكفر الأصغر على الخلاف المشهور بين وما قد حصل الخلاف قبل ذلك. فإذا الكفر الأصغر هو كبيرة من الكبائر، معصية من المعاصي. قد سمها الشرع كفرا لكن الحق أنها لا تخرج صاحبها من الملة قد أتى بفسق نعم هو على شفير هلكة لكن لا يكفر بهذا الأمر بحال من الأحوال والنبي وسلم قد بين أن المرأة إذا قال لا إله إلا الله كان من الموحدين ودخل الجنة ونفعته لا إله إلا الله يوما من الدهر. حتى أن السلام قال لما ابتسم وكان مع أبو ذر قال أتاني البرير فقال يعني من, مات من, أمتك من كان أفل كلام لا إله إلا الله قال مات أمتك على التوحيد دخل الجنة فقال لا أبو ذر وإن زنا وإن سرقة قال وإن زنا وإن سرقة فاندهش وتعجب قال وإن زنا وإن سرقة قال وإن زنا وإن سرقة معلما أبو ذر يراجع السنة في المسألة الزنا قال لأن الزنا جاء فيها نص على أن الزاني يعني الإيمان كما قال ابن عباس ووصف أن الزاني ارتفع عنه الإيمان كظل فوقه وكذا لا إذن الزاني هو مؤمن ولا يشرب خمر حين شربه هو مؤمن فرفع عنه الإيمان لذلك قال له وإن زنى وإن سرق قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أن أبذر فالغرب المقصود هذا الكفر أزهر والكفر الازهر يعني لا يخرج منه, منه. الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الازهر أمور ثلاثة أو أربعة الأول الكفر الأكبر محبط للعمل كل يتك كل العمل يحبط لكن على خلاف بين العلماء أما الشفعية والحبابية يقولون حبوط العمل العمل مرغوب بالموت يعني إن كان المسلم قد أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وتصدق ثم ارتد قالوا هو الآن على شبير هلكة إن مات على الردة حبط عمله لكن الأحناف يقولون حبط عمله حتى ولو لم يموت والكلام الأرجح وكلام الشفاية والحنابلة لقول الله الذي يقوله فاموت قال, قال... وما يرتد منكم عن دينه إلها سرعيات قال فاموت وهو كابه فأناط المسألة بالموت فإن لم يموت ورجع إلى الإسلام بعد الردة فلا حبوط العمل الغرض المقصود بأن الكفر الأكبر حبوط العمل كليتا مرضون به أما الكفر الأصغر فلا ليس كالكفر الأكبر والكفر الأكبر يخرج صاحبه من المن، يعني صار مبتد والكفر الأصغر لا يخرج صاحبه من المن من الخارط أيضا الكفر الأكبر ما قالوا في الآخرة أنه يكون في النار خالدا مخلدا فيها أما الكفر الأصغر فهو في مشيئة الله إن شاء عزم وإن شاء غفر من أول واحدة ودخل الجنة أو أنه يحاسب على هذه المعصية من خالب السيئات لكن في النهاية يلقى في نهر الحياة وبعد ذلك يدخل الجنة أيضا من الضوارض بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر أن الكفر الأكبر صاحبه هو حلال الدم حلال المال طبعا يهتك يقال أنه كفر وانتنت وخرج عن الإسلام وهذا كله لولي الأمر هذا منوط بولي الأمر لا لأحد المسلمين هذا بالنسبة للكفر الأكبر أما الكفر الأصغر فليس كذلك لا يمكن أن نقوله أحلال الدم ولا العرض ولا أن يتجرأ على عرض ولا ولا مال بحاجة من الأحوال هذه أيضا من الخوارق بين الكفر الأكبر والكفر الأصدر قول الله للألقي أولاد إن الذين كفروا المقصود به هو الكفر الأكبر لا الكفر الأصدر لأن هؤلاء كان مآلهم أنهم لا يؤمنونهم آلهم من النيران كما قال الله جلاله ولهم عذاب عظيم والعذاب العظيم هو العذاب الذي أحاضف بالمكلف وهذا لا يكون إلا على الكافر الذي خرج من الملة. إذا اذا قول الله للفقراء إن الذين كفروا سواء علي يخبر الله جل وعلا عن الذين كفروا والذين استحتم الكفر في قلوبهم الذين رضوا الإيمان ولم يريدوا الحق ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أنبياء الأنبياء الذين أرسلوا إليهم كما قال الله جل وعلا فأما تموت فهذينه فاستحبوا العمل على الهدى فالذين استحتم الكفر في قلوبهم قال الله جل وعلا يخبرنا عنهم قال سواء علي الأمر سيء الأمر لا تنفى فيه النتيجة واحدة سواء انذرت توعدت، هددت، سواء لم تنظر فهم على تقريم ويبت منهم بهذا قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم الأمر سيئة سواء عليهم أنظرتهم أن لم تنظرهم النتيجة لا ينونون أنظرتهم الإنذار هو إعلام بتخويف إعلام بتخويه. الاعلام عامه يكون بتقويم غير تقويم اما الانذار يكون اعلام بتخويف وهذه فيها اشاره الى وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم ان السلف ارسل لينذر وليبشر ان ارسلناك بالحق مشيرا ونذيرا فهو ينذر هؤلاء كما قال لا لنذيذ عند فقط قال اني انا النذير العريان صلى الله عليه وسلم فالإنذار أو النظارة تكون الإعلام بتخويف لأنه يقوث من الله تعالى من عقاب الله لله وعلى من عذاب الله لله وعلى من نيران الله جل في وعلى نت يمن أن الله تعالى وعلى قال نبّئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فهنا التواء لابد أن يكون في مسألة الإنذار. إن الذين كبروا سواه علينا أنذرتم هذه أيضا فيها الإضافة في النذر. لأن النبي صلى وسلم. على وضيعه ووضاءة النبي صلى الله عليه وسلم أن البشارة والنذار أنذرتم أن لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه أيضا فيها لفتة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليست عليه النتائج. من السلام <سؤال> عليه المقدمات والنتائج على الله جل في أولا هذه إشارة لكل إنسان منه أنه يجب أن يأخذ بالسبب فقط ويركم بقلبه لله لما في أولا والنتائج يفرقها لله فالنبي الصلم غير محاسب عند ربي جال في أولا بمن كفر ولا بمن دخل الإسلام له الأجع من دخل الإسلام وله الأجع أيضا في النظارة والبشارة للذي كفر ولم يدخل الإسلام قال الله للعلى إنما على رسولنا البلاء ما عليه إلا البلاغ إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فالنتائج ليست على النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يبلغ القوم والله دال في أولاه هو الذي يعلم بمن يستحق الهدايه ممن يستحق الاضلال إن الذين كبروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يردون الحق إما كفرا بعينات أو إباء أو استكبار أو جحود كما حدث مع أهل مكة فأهل مكة جحد النبي صلى الله عليه وسلم الحق كما قال الله العالم فإنهم لا يكذبونك ولا الظالمين بآيات الله يدحدون وفي رواية فيها بعض الضعف أن المغيرة من شعب كان مع أبو جهل في غزوة بدر فنظر أبو جهل إلى النبي فقال تعلم أننا وهم من عبد المطلوب كنا وهم كفرسيين هؤلاء فقالوا أحن لنا السقايا ولنا الأوثاد ولنا كذا فقال قالوا مننا نبي فأن تكون نبي قال والله إني لا أعلم أنهم صادق قالوا ما لا تفعل قل عداواته ليوم الدين كما قال اليهود بالضبط كما قال اليهود بعد ما عرفوا الحق قالوا عداواته إلى يوم الدين فالغرض المقصود النتيجة نتيجه في الكل قال الله يدل على لا يؤمنون بل علل لكم نفسك على اتهام ان يقولوا بهذا الحديث اسفاً ختم الله على قلوبهم قال الله جلعال أن النابلين أكبروا سواهم عليهم أم, أم لمن تذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أمصرهم إن شاءهة ولهم عذائبا عظيم ختم الله على قلوبهم القسم على القلب فيه أولا أن الله جلعال يجعل أن مسألة الهداية والإغمال هي القلوب وأيضا النادات والألات أيضا القلوب قال الله جلعال رحبكم أعلم مما في نفوسكم إن تكونوا صالحين بأنه كان الأول من الغفورة. وقد قال الله تعالى كل من في أيديكم من الأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا لما أخذ منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه إذا صلحت صلحت جسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله وأيضا قال هنا هنا هو يشير إلى القلب فمحل هو القلب محل هو القلب والذي قتل نفس كان سبب نجاتي هو ما وقر في قلبي من التوبة والأوبى إلى الله جل في علاه انه لم سارع إلى خير إن يفعله بحال من الأحوال قدم الله على فروله القلب يكون عليه القطر ويكون عليه الطبع ويكون عليه القطر والفرق بين هذه الثلاث الخطم هو المقدمه والطبع هو الذي يسمع القلب حتى لا يقبل شيئا كما سنبين والخبز هو الذي يخلص الله به البصير القبز هو الذي يخلص به البصير قال الله جل وعلا افلا, يتدبرون القرآن؟, أفلا يتدبرون القران ام على قلوب اقسالها ايش اللي منع القلوب هذه ان تعصم عن الله جل وعلا مراده هو ان الله جل على جعل عليها الخبز ختم الله على قلوبهم والختم على القلب هو الا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء والقسم على القلب هنا على القلب قلب الكافر ختم الله على قلب الكافر فلا يخرج منه ما هو فيه وقد استحكم فيه الكفر فيها اشاره على ختام الاعمال بالكفر ان الله تعالى يقول ختم الله على قلوب إذا استحكم الكفر في القلب لو خرج بعض الكفر من القلب يكون في بذيه امل يدخل الايمان فتحدث المشاده بين الايمان وبين الكفر فان كان لمن اقوى فرض الكفر وبقي في القلب وان كان الكفر اقوى فرض الايمان وبقي في القلب لكن هنا لا محاولة للايمان بان قال ولا لا ختم الله على قلوبهم كما ذكرت إذا ختم على قلوبهم بما فيه وما فيه الا الكفر وقد استحكم الكفر في القلب فالختم كما قلنا لا دخل منه ما هو فيه ولا لا يدخل له غير ولا يدخل له بصيص الإيمان حال من الأحوال وإذا نظر النرء ما الذي استعاله هؤلاء لكي يستحقه أو يستحق كل واحد منهم أن يختم الله على قلبه والله جل وعلا باب الزبط يبين لنا أنه ليس من الله من وأن الله يحب من العباد الإيمان ويكره من العباد الكفران قال الله جل في أولاه الزمر ان تكثروا فمن الله غنيم عنكم ولا يرضى لعباده الكفر الله جل وعلا لا أرضى لعبادي هذا الكفر كما النبي جعلهم يتحطون ختم الخلف حتى لا يمكن أن يتحط فيه بسيط من الأمل من الإيمان ولا يكون ما كان من الكفر الذي استحتم في القلوب نقول الله جل وعلا ليس من الله من العبيد هذا أول تأصيل قال الله جل وعلا وَأَنَا ربك بِظَنَّاء مِنْ لِلْعَبِيدِ إن الله لا يظلم لنا أنت شيئا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. أنظروا كيف الله الظالمين أنو ليس من ظالم العبيد وأنو إذا على القلب إذا القلب هذا لا يصحق إلا جوف. قال الله جل وعلا فمنهم من هذا الله فضلاً ونعمةً ورحمةً وجوداً وكرمًا من الظالمين. قال الله جل وعلا فمنهم من هذا الله ومنهم من حفظ عليه الصلاة. قال فمنهم من هذا الله ومنهم من حفظ عليه الصلاة. وقال الله جل وعلا أما تموت فأديناه فتحب العنا على الهدى. فلما أداه أداه الله قلوبهم فالله جل وعلا أزاغوا قلوبهم لأنهم زاغوا عن الحق ولما أتاهم الحق وعلموا به قد جهدوا به فلذلك ختم الله على قلوبهم جزاء مطابقا واجرا تباقا والله ليس من امناء للعبيد ختم الله على قلوبهم طبع الله على قلوبهم كما بينا غير ما موضع الله ذلك ولهم مستحق ذلك فاما تموت فالهلاهم فاستحب الامل على الهدى لذلك لم يهدي الله قلوبهم بل اذاغ قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم قالت العلماء ختم على قلوبهم وعلى سمعهم جعل القسم على القلب والقطع على السماء مع ان القلب حي يموت. ومع أن السمع موجود لكن هنا الكلام ختم الله دل على البصير نتيجة هذه الثلاثة ختم على القلب وختم على السمع ثم الاستئناف على الأبصار الغشاوة إذا ختم الله على القلب وعلى السمع وصارت على العين الغشاوة تكون النتيجة طمس البصير كما قال الله دل وعلى لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب الذي في الصدور فهذه طنص المسير فقطم الله على القلوب مع انها حية قنفظ لكنها ناتت ماتت في ما حية في قتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ايضا قتم الله على السمع هؤلاء الذين يسمعون الىت يسمعون النظارة يسمعون البشارة ولا يأخذونها ولا يتحركون لها ولا يعملون بها ويسمعون القرآن يطله عليهم静 الهار ولا يحلق فيه سكنا مع ان هذا القرآن وصف الله بالع sellers لو هنزبنا هذا القرآن على جبل لرائعا وطاشعا متصبعا من خشة الله. يبلو النوفع يقول مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر وكان يصلي صلاة المغرب يقرأ بالطور والطور وكتاب المطور في رق المنشور والبيت المعمور وسق المطوع. إن عذاب ربك لا واقع. قال كذا قلب يطير. هذا قلب انخلع مما تمعت من القرآن ده القرآن يهفز الأركان والقلوب لكن هؤلاء طمس الله على بصيراتهم قتم على قلوبهم وعلى سمعهم يسمعون الآيات لكنهم لا يتحركون ولا تحرك فيهم ساكنا قتم الله على قلوبهم وقد الله ده العالم إن شرب دواب في عند الله الصم البقم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم نتولق وهم نعرضون فلذلك هم يستحقون هذا العذاب الأليم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وهنا الواو استئنافيه ليس عاطفه هذا الراجح صايم الواو وعلى ابصارهم بشاره فهذه استئنافيه اذا جعل القسم على, على القلب وعلى السمع أما على البصر فجعل عقابا آخر الا وهو فهم يرون الاشخاص لكن لا يستصلون طريقهم بحال من الاحوال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه مع انهم ينظرون لكنهم لا ينظرون الحق ولا طريق ولا ضرب الصالحين ليسيروا عليه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم جزاء مفاقا و والله ليس بالظلام للعبيد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم هنا النبي صلى الله عليه وسلم مين مسألة القلب وأن القلب أيما أشرب معصية نكتت فيه نكتة سوداء كما قال حديثة رضي الله عنه ورضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير القلب على قلبين على ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوزي مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فإذا نقول ختم الله الختم هذا يصل على الإنسان عندما يأتيه الوعظ مرة ثم مرة ثم, ثم الثانية ثم تعرض عليه الختن فيقبلها وتعرض عليه الثوبة والأوبة فلا يقبلها حتى يصير أرمان على القلب فيختم ويطبع على قلبه كما قال الله جل في وله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رشاوة ولهم عذاب عظيم العذاب العظيم عند الله ذلك في علاء ليس بالهيئة وإن ربك ذلك في علاء يملل الظالم حتى إذا أخذوا لم يفلت وإن عذاب ربك ذلك في علاء بالكفار ملحق وإن عذاب الله جل على بالكفار لاحق وإن الله جل وعلا على كل شيء إنما أمرنا لشيء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون قال الله ذلك في علاء نبئ أبادي أني أنا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب العليم للكافر أن يتخيل أنه سأأتي يوم القيامه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم درس الكافر كجبل أخض هذا إمعانا في شدة العذاب لهذا الكافر قال الله للعلى عن الكافرين أن في النار كلما نضيت جلودهم بثلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقد صور الله لنا ما يحدث لهؤلاء الكفار في النيران عندما يستركون فيها عربنا أخرجنا منها فإن أدنا فإن ظالمون ولكن لا يمكن أن يسمع لهم ونادوا يا مالك يرجع علينا ربك قال إنكم نافسون لما انتهت الآيات الكريمات من الكلام على أحوال أهل الكفر الكفار الكردس الذين أظهروا الكفر وابتطلوا الكفر بعدنا أظهر الله في وتعالى سمات وصفات أهل الايمان تحولت الآيات للكلام عن أخطر بشر موجودين في هذه العصور اللي نعيش فيها وأصول النبي صلى الله عليه وسلم أخطر الناس على الإطلاق هم الذين بططلوا الكفر وأظهروا الاسلام هؤلاء الذين قد نافطوا الله جل وعلى ونافطوا رسوله صلى الله عليه وسلم وخاضوا وخسروا فإن العملة الضائفة لا تروج على الله جل في علاه قال الله جل مبينا الصفات أو الصمح الثالث من الناس إذ الناس على أصناف ثلاثة مؤمنون خلص كافرون خلص ومنافقون يتذبذبون هم من المتذبذبين بين هؤلاء وبين هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء قد صعدوا باهل الإسلام قد غنموا مع أهل الإسلام قد نجحوا آه نساء أهل الإسلام ودفنوا في مقابر المسلمين وصلي عليهم لكنهم يوم القيامة ياتي بهم بكر الله للك ولا الله وهو خادع ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني هم قالوا نتقن وباللسان قالوا آمنا بلسانهم ولم تؤمن كل ذهم وأولئك خلفاء العرب الذين قالوا باثنتين آمنا لكنهم كانوا على ضرب الإيمان لذلك قال الله تعالى عنهم قالت العرب آمنا ولم تؤمن ولا تقول وأسلم ولم يدخل الإيمان في قلوبكم ولم هذه بالله وضح أيضا أنهم أخذوا بأسباب دخول الإيمان في القلب لكن لم يدخل الإيمان فإذا هم على ضرب المؤمنين أما هؤلاء المنافقون فلا هؤلاء أظهروا الإسلام لسانا فقط نفقا فقط ولكنهم يقتطنون الكفرة في قلوبهم ومن الناس من يقولوا آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين في الحقيقة أنهم ليسوا بالمؤمنين هم يقادعون الله ورسوله والله لا ينقضع بهؤلاء يعاملون الله كما يعاملون الطفل الصغير والله العلى ينكر ينكروا بهم كما مكروا ويتوثوا بهم كما استهزوا يقول الله, الله والذين أولا وما يضعون انفسهم وما يشعرون. اما النفاق فالنفاق نوعان ايضا كما قلنا الكفر نوعان النفاق نوعان النفاق هو ادعاء الاسلام مع اضطهاد الكفر وهو نوعان نفاق اكبر ونفاق اصغر والنفاق الاكبر هو النفاق الاعتقادي والذي يعتقد كذب رسول رسول الله او يستهزف الرسول وبدين الله الذي على ولاه الذي لا يؤمن بالله الذي على ولاه لا يعاقب الله الذي على ولاه بالوقوف والمصروف بين آدم الله جل في علاه النفاق الأكبر والنفاق الاعتقادي والنفاق الأصغر والنفاق العملي الذي جمعه النبي صلى الله في غير ما وقع من أحاديث وأثاره الذي صح عنه أنه قال في الرواية ثلاثة وقال في الرواية أربعة فإذا حدث كذا وإذا واعد أقل وإذا تمن قدر وفيه قال وإذا عاهد غدر صفات المنافقين أنهم يقاطعون الله جل في علاه وأنهم يقلبون الحقائق كما قال النبي صلى بين هذا الساعة سنون خادعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن القائل ويخلو الأمين وينتهي الرؤى هذه الصفات كلها المسودة بهذا الحديث من أعلى هذه الصفات وأجلاء هم المنافقون بين هذا الساعة سنون خادعة تنقلب فيها الأحوال سنون خادعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق لا يصدق الكاذب إلا المنافق ولا يكدب الصادق إلا المنافق يصدق الكاذب ويكذب فيها صادق ويؤتمل الخائن ولا يمكن أن يؤتمل الخائن إلا من قبل المنافق أيضا ويخول الأمين وهذا أيضا لا يكون إلا من قبل المنافق وهذا سنجليه إن شاء الله بسبوع القادم بالتفصيل في الكلام على صفات المنافقين حتى ينظر كل واحد منا هل فيه هذه الصفات أم لا فيرأى بنفسي عنها أيضا من صفات المنافقين أنهم يأكلون الحرام ويأكلون أموال الناس بالباطل على هيئة الشرع كما قالنا صلى الله عليه وسلم يأتي زمن على أمات يشربون الخمرة وسمونها بغير اسمها يسيرون على ضرب اليهود فهم أفراق اليهود قالنا صلى الله عليه وسلم لا تتب عننا الذين من قبلكم. شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جهرة ضبلا دخلت موه قالوا لقد نصرق ولا فمن فمن غير هؤلاء فهنا هم يتبعون سنا هؤلاء في أكل أموال الناس بالباطل يأكلون الربا لا صريحا ولكن معناه يقولون هذه مربحة أو غير مربحة طبعا هذه ليست على المعاملات التي تميل الصحيح في لكن أقصد كل واحد منهم يحاول أن يغطي أكل أموال الناس بالباطل بطريقة شرعية أو وجهها شرعية كما قالها الإمام ابن عباس حبر الأمة بعد من أو زمن او ابد بعيد قالت هذه دراهم بدراهم بينهما حريرة لذلك كما قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يشربون القمر ويسمونها بغير اسمها كنياج أو مشروبات روحية ويأخذون الرشوة فيسمونها في إكرامية أو قهوة كما يحلو للبعض أن يقول هذا الكلام هذه أيضا من صفات المنافقين ومن صفات المنافقين يقدمون أهل النكران والعصيان أهل الجحود بالرب الرحمن جد في علا ويؤخرون أهل الإيمان ومن صفات المنافقين أيضا عداوة أهل الإيمان ومحابات وملا اهل الكفران واذا سنبصروا ان شاء الله الاسبوع القادم في الكلام على النفاق الاكبر والنفاق الازرر وان نقول ليس الاستثارة لان ضعج العلد سيماهج لهم حتى يظن كل واحد منهم انهم قد نجت ثم تأثير فجيع الكبرى عندما يأتي اللاجلة الى الجموع التي وقفت على انها قد نجت لان ضعج العلد يأمر في عرصات يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبعه فمن كان يعبد الشمس تاديه الشرفه تقوى فتسقطون خلفه من كان يعبد القمر فتاديه رؤيه القمر فيكفر الى النيران فتسقطون خلفه وكمن كان يعبد عيسى فاتيه جن على صوره عيسى فيسقط في النار وتسقطون خلفه من كان يعبد عزيرا نفس الامر تسقطون خلفه فكل ينتصاقط حول من كان او خذ ما كان يعبد ان إلا اهل الايمان نادي الامه وبقايا اهل الكتاب بما فيهم من المنافقين فيظن كل واحد منهم انه قد نجا فباتيه الفتنه الكبرى بان الله العلى ياتيهم فأقول من فيقولون ننتظر ربنا فيقول قال تعالى انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا قال بينكم وبينه علامة فيقولون الله منعا فيكشف الله جل في علاه عن ساقي فيخرون جميعا أو يخرج كل واحد منهم سادرا له جل في علاه كان يسجد لله إخلاصا أما الذي كان يسجد لله جل في علاه نفاقا يرجع ظهره طبقا فلا يستطيع أن يسجد بحال من الأحوال هذا إن شاء الله سنبصره الاسبوع القادم مع جلاء صفات أهل النفاق والفرق بين صفات أهل النفاق وأهل الإيمان بسبوع قادم إن شاء الله نحاول أن نبينه أقول قولي هذا